ان الحياة الدنيا الا لعب وله ولدا الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انه لا يحزرك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من